بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم ان نجم ثاقب اذا يخلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقالر يوم تبلى السرائر فما له